قد إيه, ايه طعم النجاح حلو, حلو النهارده قد ايه حلوه الحياه والدنيا بكره قد ايه ارتحت بعد كتير, كتير مذاكره مذاكره ونجحنا, ونجحنا، ولقينا اللي فرحنا عقبالكم وعقبالنا وياطول بالنا اللي صبرنا همدوا للمصري kijkt naar de sterren, de sterren, kijkt naar de sterren, kijkt naar de sterren, kijkt naar de على طول كده رفع الرسمة وبنون يش ملوي من نحن اللي نجحنا وعدينا شايفين الناس في كل مكان بنقول ما خلاص الحلم هو بان وملكنا زمان وكمان وكمان نحن عيبه فرادكات روا وشعراء وفي نفس الصوره فنن نموه نقدم محبوب وملينا قلوب الناس بالحبول من دبا عيبه وفي نفس محبوب المصريين هما دول وغيرنا مين هما دول هش ملوي من احنا اللي نجحنا وعدينا